هذا أحد الأخوة يقول في سؤاله هل يجوز التسمي بأسماء الملائكة مثل جبريل وميكائيل؟ هذه فيها خلاف بين العلم أشار إليه ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود لأن عقد فيه فصولا فيما تعلق بالتسمية وأشار إلى الخلاف وبين أن الصحيح أن أنه يجوز التسمي بهذه الأسماء قال هل الصحيح ان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لجبريل علمه بحالي يكفيني عن سؤالي هذا لا لم يثبت هذا كلام غير صحيح ولم يثبت أن إبراهيم عليه السلام قال وجاء في الصحيح أن إبراهيم قال عندما القي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل وهذا المقولة تصادم هذا الحديث ثبت أن إبراهيم عليه السلام والحديث الصحيح قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها حينما ورقيا في النار وهذا فيه أنه عن أن يقول شيء قال علمه بحالي يكفيه عن سؤالي وهذا خطأ وكلام غير صحيح ولم يثبت أن إبراهيم عليه السلام قال بل ثبت أنه دعا وهذا يتمسك به من يعطل جانب الدعاء والتوسل والتذلل لله تبارك وتعالى والانبياء في حال الكربات والشدائد كانوا يلتجئون إلى الله عز وجل ويفزعون اليه بالدعاء والسؤال ومنهم ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال هل رقيب وعتيد من اسماء الملائكه ذكر اهل العلم أن هذه تدل على الوصف يعني ليست اسم وإنما هي وصف لأحدهما بأنه رقيب والآخر عتيد أحدهما وكل إليه كتابة الحسنات وهو الذي على اليمين والآخر وكل إليه كتابة السيئات وهو الذي على الشمال هذا يقول الرحمن الرحيم إسمان من أسماء الله ونعلم أن الرحمن الذي وسعت رحمته كل الخلق والرحيم الذي يرحم المؤمنين خاصة ولكن بما تتميز رحمة الله بالمؤمنين عن رحمته بقية المخلوقات تتميز بأمور عظيمة أن الله عز وجل كتب رحمة الخاصة للمؤمنين ترتب عليها وكان من آثارها هدايتهم للإيمان وثباتهم عليه واستقامتهم عليه ورفعتهم في درجاته أيضا من آثارها الثبات في القبر والثبات يوم القيامة وفي اهوال القيامه ومن اثارها دخول الجنة ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى يقول للجنة انت رحمتي ارحم بك من اشاء ويقول للنار انت عذابي اعدب بك من اشاء فهذه كلها من الاثار التي هي للمؤمنين فيما يختص بهذا الاسم يقول هل اسم الحنان والمنان من اسماء الله المنان ثبت في الحديث الذي أشرت إليه بالأمس أو ربما نعم في الأمس وهو آه آه الذي فيه اسم الله الأعظم وحديث ثابت سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول في دعائه اللهم من اسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى فهذا يدل على أن المنان من اسماء الله الحنان جاء في بعض طرق هذا الحديث إضافة الحنان ولكنها في طرق في سندها كلام أما المنان ثابت ويقول هل صح, صح أن آخر من يخرج من النار رجل يقال له هناد ينادي يا هذا لا, لا أصل له يقول هل يهتز عرش الرحمن إذا عصي الله تبارك وتعالى لا أعرف شيء أن يدل على ذلك ولكن جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن, إن العرش اهتز لموت سعد فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ثبت أن رضوان خازن الجنة جاء في الحديث نعم ما يدل على ذلك هذا يقول هناك من يجوز الجلوس في مائدة الخمر التي يدار عليها الخمر لأجل الدعوة هذا الكلام غير صحيح الجلوس على مائدة الخمر ليس من صفة المؤمن ولكن المؤمن إذا أتى إلى مثل هذه المجالس فإن واجبه الإنكار والمناصحة والنهي عن هذا الأمر المنكر أما المجالسه معهم على هذا المنكر فلا يجوز هذا يقول امراه حائض وتريد أن تعتمر وهي ذاهبة إلى الميقات وهي حائض فماذا تعمل الذي عليها أنها تتهيأ مثلها مثل غيرها وتلبس لباس احرامها وتلبي من الميقات وتذهب إلى مكة وإذا حصلت الطهارة لها تغتصل في بيتها وتذهب وتؤدي عمرتها هذا يقول عندنا في بلادنا طعام يسمى أشعار الملائكة وهذا الاسم يكتب على أكياس وعلب هذا الطعام الذي أرى أن هذا الاسم يجب أن يغير وأن لا يوضع لأنه مبني على كلام في أمر مغيب وربما يكون فيه شيء من الاستخفافة والاستهانة بالملائكة بجعلهم في هذه النوع من الحلوى او الطعام الذي يؤكل وايضا في معلبات أو اراك ترمى فهذا ربما يكون فيه شيء من الاستهانه والاستخفاف فالذي ينبغي ان يغير هذا الاسم الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه